قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بدري شيخ إن هذا لا شيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حبيب مجيد فلما ذهب الاذراهم الوع وجاء اشهى البشرى يجادلونا في قومه طن ان اذراهم الحليم اولاهم منيد جاء اذراهم اعرض عنها فهو قد جاء امر ربك وان لهم اتيهما عذاب غير مرد ولا لما جاء ترسلنا لوقا خيئ بهم وبقضيه الدرع وقال هذا يوم عيد وجاء فَرَأَوْنَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ كَانَ يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلاَ تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ لقد عرت ما لنا في بناتك من حق وانك لا تعلم ما نريد قالوا له انني بكم قوه او اوى الى ركن شديد قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا الي فَأَشْرِب بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَهْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتُكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ